إِنَّ الله مع الذين اتَّقَلْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْفِرِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المات رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين الحضور الكريم من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الانفصال وقد صدر الهروي كعادته المنزلة بآية وهو يصدر المنازل بآية تدل على المنزلة إما تصريحا وإما تلميحا والآية التي استدل بها ويحذركم الله نفسه ووجه الاستدلال بالآية أن الله هو المقرب والمبعد فإذا أوصلك إليه فمنه ولو أنه أبعدك عنه وهذا نوع انفصال لكان من مكره بك ولذلك ويحذرك ويخوفك نفسه لماذا؟ لأن الله غيور ولا يحب ان يرى في قلب عبده غيره فلو راى في قلبك واطلع عليك وراى في قلبك غيره وإن كنت قريبا منه بالطاعات فإنه سيبعدك وتنفصل عنه وانفصالك عنه وتخليه عنك معناها رجوعك إلى ما كنت عليه من الضلال ثانية وموت قلبك فسوف تفعل بعد ذلك المعصية وقلبك قاس وهو ميت ولا تشعر بذلك بل تستمرئها وتحاول القرب منه ولا تستطيع لأنه ويحذركم الله نفسه ووجه الآية ويحذركم الله نفسه إما يحذركم الله بنفسه تولى التحذير بنفسه أو يحذركم الله من نفسه تولى التحذير بنفسه ويحذركم الله نفسه يعني بنفسه يحذركم أو يحذركم الله نفسه يحذركم من نفسه ومن غضبه ومن أليم عقابه ومن شديد انتقامه ومن شمول مكره وهكذا فبالتالي استدلال الهروي بالآية جيد يقول ابن القيم معلقا. على استدلال الهروي قال فإن الحق جل وعلا لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته يعني أنت عرفت الله وهذا أصلا يحصل لمن الانفصال يحصل لمن يحصل لمن كان قريبا من الله وعلى درجات من الاستقامة وإنك لا ترى الفئام من الناس ينتكس ويتغير ويتبدل ويختم له بخاتمة السوء وأنت تستغرب ألم يكن هذا من أهل الطاعات؟ ألم يكن هذا من أهل الخير؟ وقد رأيت هذا بنفسي رأيت بعض الناس على درجة من الاستقامة العالية حصلت له مشاكل أسرية بين وبين زوجته وبين وبين زوجه وقد جاءتني زوجته تشكو إلي بعض هذه الإشكالات تطور به الأمر لا تصدقه ترك الصلاة في المسجد وصار لا يفارق الخمر أبدا ومنذ صغره ما شرب سجارة سجارة ما شرب والله أنا لحدهم مدينة مستغرب لحد اللحظة دي أنا الموضوع ده خش عليه خشة مستغرب السوء ده مؤدب محترم الحله كلها تحترمو يتكلموا عنه العند مشكلة يمشي له ما ما بيطلع من البيت خادت العرق يشرب بس يشرب 24 ساعة بعد العرق بيصرب عضائر سنة يعني تستغرب فداء انفصال هذا معنى الانفصال وهو لا يرضى الله من عبد عرفه انت عرفت الله ووجد حلاوة معرفته واتصل قلب العبد بمحبة مولاه والانس به وتعلقت روحه بالله عز وجل ثم أن يكون له بعد ذلك التفات إلى غيره فإذا حصل فإن الله يفصلك الانفصال يفصلك من خدمته فبعد ذلك لن تجد شيئا تركن اليه ولن تجد بعد ذلك الا الهلاك عياذا بالله والا الضياع والا الخذلان شوفوا الكلام الجاي يقول ابن القيم رحمه الله والله غيور غيور وهو اشد غيره ولذلك قال حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والله سبحانه وتعالى يغار أشد غيرة على عبده أن يلتفت إلى سواه هذا كلام في غاية الأمور قال من التفت إلى غير الله شوف عبارة من القيم وساكن في قلبه مع الله غيره في قلبه ربنا في محبة ربنا ساكن ويسكن محبة مزاحمة ليست المحبة الطبيعية العادية كمحبة الماء للعطشان ومحبة الجائع بالطعام ومحبة الوالد للولد ومحبة الولد للوالد ومحبة الزوج للزوجة والعكس وهكذا لا إنما هي محبة شركية فيها نوع تعلق وتشبث قال ابن القيم عندها بعده من قربه وقطعه من وصله وأوحش سره وشتت قلبه ونغص عيشه وَأَلْبَسَهُ رِدَاءَ الذل والصغار وَالْهَوَانِ قال شنو قال إبليس كان قريبا ففصل إبليس كان قريبا ففصل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين وفي الكهف فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه قال ابن القيم ليس في هذا الموضع ولكن في موضع آخر في الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء شافي يقول ابن القيم ارايت كيف أن الله بدل ابليس بالقرب بعدا وبالرحمة عذابا وبالجنة نارا تلظى ما رغم الجنة يا خبليس وبالجنة نارا تلظى والسبب نوع كبر أصلا موجود في قلبه فاطلع الله عليه والله لا يعجبه من عبده مثل ما يعجبه الاعتذار والتذلل والخضوع والبراءة من الحول والقوة دائما سأعطيكم مثال عجيب في السير كنت أقرأ اليوم في البداية والنهاية للحافظ ابن كثير في ترجمة سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في المجلد الحادي عشر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين سعد واليا على الكوفة وهو الذي كوفها أول من عمل الكوفة وخططه وقال للناس تعالوا أبنوا في المحل دي وبنوا كده هو سعد رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن اهيب وأوهيب أخو وهب آمن بنتي وهب كويس وهو من بني زهرة ابن كلاب فبالتالي لذلك كان يقول في الترمذي والصحاة الالباني هذا خالي فليرني امرئ خاله فسعد أسلم وهو في السابعة عشر من عمره قال أتيت لأسلم فلم أجد إلا أبا بكر وعليا وزيد قدامه إلا الثلاثه ديل قال ولقد مقست أسبوعا وإني لثلث الإسلامي ولم يسلم أحد جاء أسلم وسبع يوم تاني ما في أسلم بعد سبع يوم أسلم عثمان بن عفان وطلحة والزبير وعثمان بن مضعون وأبو سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين فالسعد كان مجاب الدعوه شوف أن داله وريك ربنا لمن يخذل العبد عمر رضي عنه كان يسأل عن ولاته عملوا شنو أسووا شنو وكذا فسأل أهل الكوفة ومر عليهم مسجدا مسجدا فأثنى الجميع على سعد خيرا كلهم قالوا والله ما شوفنا زيه فقام رجل في مسجد بني عبس اسمه أسامة ابن قتادة أبو سعده وقف وقال قد سالتنا يا أمير المؤمنين مش كده عن سعد سعد لا يسير في السرية ما بمشي معنا معنا جبان يرسلنا نحن وهو يقنب قال ما بيمشي خونوا في المال قال لي المال دعين بيحاب فيه ما بيدينا حقنا ولا يحكم في القضية ما بيعدل في القضية ولا يعدل في القضية قال كذا فقال سعد اللهم عبدك هذا إن كان وقف رياء وسمعة اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن الرجل ده كبر ويشهد في الشوارع عمره كله يشهد انت يا أخي اللي على صحابي شنو كان ما مجنون وما لك لك انت تتكلم تتكلم في ناس سعد يا أخي الناس ما راكلين ما لقيت إلا سعد أو وعد. وعرضه للفتن دي كيف الرجل طال عمره وسقط حاجبه يقف في الطرقات يغمز الجواري والبنات يتغزل بهم بعد هذا العمر مش خلاص بيقى زول زول آخذة كراءة جوة وكراءة يقول يقوله الناس يقول لي اخي سمع انت هوي. كرع جوه وكرع بره كرع في و وكرع في الدنيا صح؟ يقول لا يتأذون يهبش البنات ويغمزن لما يتكلم معه يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد شيخ شنو؟ مفتون أصابته دعوة شنو؟ دعوة سعد حتى كنت أقرأ في ترجمة سعد اليوم قال لك اختلف سعد وعبد الله بن مسعود اختلاف شريك جدا وخاف ابن مسعود من دعاء سعد فقال له يا سعد قل قولا ولا تلعن نبي زي ما أنا بنبيك ما تبشي تداعي ما تدعيني نبي زي ما بنبيك قل قولا ولا تلعن وشفت كيف كان بخافه منه لأنه أرسلهم قال كده يا أخي قال اللهم سدد رميته واجب دعوته اللهم سدد رميته واجب شنو واجب دعوته رضي الله تعالى عنهم أجمعين هذا هو الفتنة الخذلان رفع التاييد والحجاب كما قال سلفنا ومن أسوأ شيء أن تفعل ما كنت تنكر تقول الناس ده حرام وده بدخل النار وبعد شوية يلقوا إذا بتعمل أسوأ شيء أن تفعل ما كنت تنكر ولما سئل بعض الناس عن ذلك قال سببه رفع الحجاب من الله ربنا رفع الحجاب والتأييد منك وخلاك لنفسك إذا خلاك ربنا لنفسك تتلطش وتتجهجة وتمشي وتجي وتتزعزع وما ترتاح يا سلام قال في هذا الكلام قال اذا وصل العبد الى هذه المرحلة شوف اخواننا المسألة دي دعوة من لنا جميعا لاصلاح بواطننا وليعمر كل واحد منا سره ولاعمار اسرارنا بينك وبين نفسك مع ربك حتى لو بجيت عاصي اجعل للمعصية حدودا وحواجزة وخطوطا حمراء لا تتجاوزها تعصي ما تتجرأ في المعصية لو انت خذلت وضعفت وعصيت فلا تتجرى ولا تجاهر بمعصية خليك عاصب كسار وإياك والجرأة وعم باطنك بحب لله عز وجل مع عصيانه حتى يرضى عنك ويوفقك ويهديك وينزعك مما انت فيه لذلك يقول ابن القيم هنا فاذا ضرب إذا وقع العبد في هذا الانفصال ضرب هذا القلب بصوت البعد والحجاب وسلط عليه من يسومه سوء العذاب وسلط عليه من يسومه سوء شنو سوء العذاب اذكر مقوله رائعه جدا هي لشيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول من تعلق بشيء عذبه الله به اشد تعلق به ده ربنا يعذبك به يصلط عليك تتعلق بشيء تعلق شديد والقلوب والإرادات بيد الله يصلط عليك من تحب ليزداد منك بعدا وأنت تزداد به تعلقا وهذا عين العذاب شوف كاملا كيف تلقى زول لما يحب حاجة شديد ويتعلق بها ربنا يجعل العذاب في الشدة لو داتت خلى ما تقدر وأنت لا تتخلى وهو شنو يتخلى عنك طيب قال يحصل بعد ذلك أن يثبت الله جوارح هذا العبد عن طاعته وأن يعقل قلب العبد عن إرادته ومحبته وأخره عن محل قربه وولاه مختار لنفسه قال يا السلام والله إذن القيم ده عجيب ضرب مثلين عجيبين أن من أراد شيء وحرص عليه أن الله عز وجل لا يرضى من عبده المثل الأول قد لا يخطر على بالك صفي الله آدم عليه السلام آدم صفي الله ولا ما صفي الله اصطفاه الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه صفي الله آدم أسكنه الجنة فتعلق قلبه بالجنة وحرص على الخلود فيها فأخرج منها وإنما سبب إخراج الله لآدم عليه السلام بسبب تعلقه بالخلود وقد استجاب لإبليس في هذا الوتر الحساس هل أدلك على الشجرة الخلد وملك لا يبلى ركن آدم لذلك فأخرجه الله من الجنة وجعل ملكه يبلى تفتكر شيء عجيب المثال الثاني إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل أحب إبراهيم إسماعيله وتعلق به تعلقا شديدا لأنه ولده على كبر بعد ما كبر ولده شوف انت لما, لما تلد وانت كبير بتلقى زول لما يكون هو كبير وأولاده صغار تلقشنه متعلق بهم شديد ده لو هو كبير وولد طوال لو ولد بعد الزمن 15 سنة ما ولده لما ينجبوا كيف يكون يا اخي ده مش يتعلق الشبك ده يتشبث بيدو كرعي فإبراهيم عليه السلام رزق إسماعيل وهو كبير ولكن قال إن إبراهيم خليله لما أخذ إسماعيل شعبة من قلبه أمره بذبحه قال حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم، والله يا خب دي القيم زول فهم لحد حس الناس في كل ضحية بيحكوا يقول لك إبراهيم كان دار يذبح إسماعيل وبعد ما دار يذبحه ربنا ناداه وقال له شنو وقد صدقت الرؤية انا كذلك نجزي المحسنين ما عارفين ذلك يطبحوا له ابن القيم قال لأنه خليل والخلة لا تقبل المزاحمة ولذلك لما استجاب إبراهيم لذبح ابنه وفعل ذلك حقيقة ما قال له خلاص بطبحه لكن الدين مهله شوية جابوا طوال طوالي قال فلما اسلما وتله للجبين قال ابن القيم كانت محبة إسماعيل قد ذبحت في قلب والده معنا فلم يكن هنالك داع لذبح إسماعيل حسا وقد حصل المراد المراشن لما رددت إلينا قلبك بكلياته ردنا إليك ولدك يا إبراهيم رجعت القلب ورجعنا لك الولد ده كلام منه أه؟ كلام ابن من القيم بالله الناس دي يسدت وولدت دار يطبحوا وناس يقول لك كنا كلنا ضبحنا أولادنا منه؟ يقول له لو كان ضبحه كلنا كنا ضبحنا يا منه؟ يحكي له في كل ضحية هل لو كان ضبحه برضه كنا نحن هنضبح ما لو كان ضبح ما دي شريعة لإبراهيم عليه السلام ولم يفرضها الله على بقية الناس إلا بعد أن ذبح الكبش ففرضوا على ذلك علينا فداء طيب يقول العلامة ابن القيم طبعا يا إخوانا شوفوا الانفصال نفسه يعني بالقيم ما صرح بذلك ولكني فهمت ذلك خلاصه الانفصال انفصال العبد عن ربه وهذا لا شك خذلان خذلان ولا ما خذلان خذلان مبين نسال الله السلامه نسأل الله السلام والعافيه الانفصال الثاني انفصال العبد عما سوى الله وهذا الانفصال اتصال وهذا الانفصال شنو اتصال اذا انفصلت عن الخلق معناه شنو ها اتصلت بالله وماذا يريد منك ربك غير أن تعرفه وأن تتعلق به وان لا تتعلق بسواه طيب فنقوم نقول الآتي قال الشرك من أعظم الذنوب لماذا؟ لأن فيه تعلق ومزاحمة للقلب مع الله ولذلك جعله الله مما لا يغفر من الذنوب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء طيب قال شوف الكلام الراخد كلام جميل جميل جميل شديد قل إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك والله يا إخواننا الموضوع ده ما تفوته في ناس عباد لحاجات كثيرة تعيس عبد الدرهم في ناس عباد لدرهم لا يعرف ولا ييمم قلبه غير شطر المال وفي سبيل المال يمكن ان يبيع اي شيء دين اعراض اخلاق قيم اولاد اباء بلد ممكن يبيع بلد كاملة يبيع البلد كاملة مع, أعداء مع الاعداء ويكون جاسوس لهم في سبيل مال ده استعبده المال وقص على ذلك جميع المفردات لحد ما تنتهي بالفرق وناس الكوره مستعبدين يا اخي زون 24 ساعه جرايد كوره وغروش كوره واجتماعات كوره وونست كوره والدائرة الكوره يجيو يقصدوا يجوا الناس مخصوص يتلمو عشان ينضموا معاه في الكوره كويس معلوماته كوره قلبه وحماسته كويس وقلمه يسخروا لا شنو الكوره في عبادة أكتر من ده، و الله ما لاقي منك ده. اللي جاهو النادي ربنا ما لقاه. هاي الرياضة في جسمك ده ما في قلبك. رياضة ريت جسمك ده ما تريض قلبك ده. قلبك ده ل الله. جسمك ده اجري و جو و نقلب الهوبة و ألعب جمباز و الصين. لكن قلبك ده تدير نادي تدي قلبك ده النادي لفريق. حوله الله بالله. يعني يا أخي ده اندماج. يعني زول يقول لك قال لما نجيب وجاء ممكن يموت. تيجي و قلبية يمشي قول له الله يا زول اكثرنا يقول له جابوه في الهلال جون ولا جابوه في المريخ جونين انا كيف اشوف معقول وناس ناس كوره يدون عربات عربات في قال عربات قال العربات عربات قلنا نحن عربات المالاق قلنا ناس دارفور والله يا اخواننا الكوره اله صارت اله يعبد من دون الله افرايت من اتخذ الهه هواه اف تكون عليه وكيل ام تحسب ان اكثرهم يسمعونا أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بلهم أضل السبيلة يقول إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال وذل الحجاب فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك وبمن شغل سرك أين يبيت قلبك إذا أخذت مضجعك قال دزون انت أنت شغاله وبالليل والنهار، لما تجي تنوم بالليل وتأخذ مضجعك قلبك ده وين ببيت مع ربنا اين يبيت قلبك والى اين يطير اذا استيقظت من منامك فذلك هو معبودك وإلهك. الهك لو قلبك ده بيت معه قلبك ده؟ معبودك و قال اذا فاذا سمعت النداء يوم القيامه الله يوم القيامه بقول لينطلق كل واحد مع من كان يعبده قال ستنطلق معه كائنا من كان لو يوم القيامه الله بيقول اي واحد كان بيعبد حاجه يمشي معه يمشي معه النار كلها التي عبرت من دون الله وهي راضية فتدخل النار أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم شنو أنتم لها واردون يدخلون معه يقول لك أمشي معه تجي وراء الكتب, الكتب معه في الدنيا بطريقة دي ياخي ما معقول تجعل شغلك وقلبك وقالبك قلبك وقالبك مع شيء ويقول ما بعبده تدعبها كيف إنها تعيس عبد الدرهم كيف وتعيس عبد الخميلة وتعيس عبد الخميصة تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش نعم طيب نقول قال الهروي بعد ما سدل بالآية قال الهروي في استدلاله بالآية ويحذركم الله نفسه يعني بمعنى الكلام هذا شم يا اخواننا لا تطمئن الى نفسك ولا تقول قد أمنت وقد تجاوزت القنطرة فإنك لا تعلم مكر الله ولا يؤمن مكر الله إلا القوم أشلون الخاسرون الخس الخسران إنك تؤمن مكر الله فيمكر بك في آخر عمرك حول ولا قوة إلا بالله تبدأ مستقيما وتنتهي ظاللا أخي حاولوا لا قوة بالله والله يا أخوان حاجة صعبة خلاص لا حول ولا قوة إلا بال لا حاول ولا قوة إلا بالله طيب يقول هاروئي ليس في المقامات شيء من التفاوت ما في الانفصال وهذا الكلام شرحه كالآتي ليس شنو آه ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت جميع المقامات متقاربة مثلا ما بين الصبر والرضا قليل ما بين الشكر واليقين قليل ما بين الزهد والورع والتوكل قليل دائما هذه المقامات أصلا هي مقامات لأنها على درجات وبينها تفاوت ولكن التفاوت ليس كبيرا أما مقام الانفصال قليل التناسب في درجاته كثير التفاوت يعني الانفصال ده كبير يعني الزوء ممكن يكون في مقام من المقامات قريب من ربنا لكن لما يحصل انفصال بيكون شنو البعد يكون شنو البعد يكون أكبر هذا معنى كلامه يقول الهروي ووجوهه ثلاثة وجوه شنو الانفصال أحدها انفصال هو شرط الاتصال ذكر كلامي انفصال شرط شنو الاتصال كيف كل من انفصلت من الخلق اتصلت بمن بالخالق انفصال هو شرط الاتصال وهو الانفصال عن الكونين عن الكونين الكونين ديال منو المتكونين اي حاجة اتكونت وربنا خلقها الكونين كويس وهو الانفصال عن الكونين بانفصال نظرك إليهما أو الكونين الكونين ليش نقول الكونين عالم الغيب كون وعالم الشهادة كون بانفصال نظرك إليهما وانفصال توقفك عليهما وانفصال مبالاتك بهما كده نجيب عند الكلام ده شويه كلام جميل جميل شديد لكنه مبهم والله يبن القيم ده عجيب يا أخي زور راقي يعني اعترض على الهروي اعترض عجيب يقول انفصال العبد عن رسومه ونفسه تنفصل من نفسك وهو شرط اتصال وجوده بالبقاء الاتصال ده معناه شنو شوف الكلام الراقي ده لا ولاء لله ولا لرسوله إلا بعد البراءة من عدوهما وما هو ضدهما وما يضادهما وما يخالفهما شوف إبراهيم عليه السلام غشل. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فلم يكن له ولا لله إلا بعد أن تبرع ما سوى الله التبر أقول إن لا يتم هذا الانفصال قال انفصال وشرط رقصال والانفصال عن الكونين أو الكونيين بانفصال نظرك إليهما وانفصاله توقفك عليهما وانفصال مبالاتك بهما يعني ما تعيلهم وما تجف عندهم وما تبالي بهم لا تبالي بأحد الا الله ده معنا الكلام بالدارجه ده التفصيل ده الشرح بتاعه تنفصل عنهم بشنو انفصال نظرك اليهما يعني شنو ما تعيلهم وانفصال توقفك عليهما ما تجف عليهم تنساهم وانفصال مبالاتك ما تبالي بهم ابن القيم بيعترض على الكلام ده يقول شنو يقول العبارة التي ذكرها الشيخ لا تخلو عن إنكار حتى يبين معناها فإن الكونيين أو الكون عبارة عن جميع ما خلق الله في الدنيا والآخرة ويعبر عنهما بعالم غيب وبعالم شنو قال وفيهما الرسل والأنبياء والملائكة والأولياء فكيف يتبرأ منهم بلايك كلام من القيم درايف وشنو أه؟ يا أخي اعتراض وجهي قال لي اخي زول زولي بره من اي حاجة في الكون ده الانبياء يعني منه ولا كيف والملائكه بتبره منه والاولياء والصالحين بتبره منه كيف الكلام ده رد عليه قال ولا على مراد الشيخ ما قصد المعنى ده يا اخي ده ما زول مؤدب اخواننا من قيم ده مؤدب جدا قال شنو قال ومراد الشيخ واهل الاستقامة أن النفس ما إلى إلى الملذذات دائما النفس بتميل لحاجاتها في كويس؟ اي أي حاجة في ألذة النفس شنو بتميل في اشياء ابن القيم قال ما في الكتاب ده في الجواب الكافي قال شنو قال هنالك اشياء ممنوعة شرعا لم يرتب عليها الشارع عقوبة هنالك اشياء ممنوعة شنو آه شرعا. أنا متأكد زول فينا فكر كلام إذا ما في نحن نغرة وعرفنا شو حرم الله وكذي قالوا هنالك اشياء ممنوعة شرعا رتب عليها الشارع عقوبة من الاشياء الممنوعة شرعا ولم يرتب عليها الشارع عقوبة أكل الميتة أكل الميتة ما فيه دك ليه؟ لأن أصدن الطبع يفر من ذلك اصلا الزول ما بدور المسألة دي. وكأكل القاذورات في أشياء قاذورات حرام اكلها حرام جميع القاذورات كالأبوال وغيرها لكن الشارع لم يرتب ما قال؟ البي يعمل كده يدب كده حرم الخمره ورتب عليها عقوبه الفري شنو الخمر تشتهى طبعا تشتهى ولانه قارنها لذة لا بد ان تحرم بالم يالموك عشان ما تشرب السرقة كيف المال كيف سمح سمح ولا ما سمح سمح مشتهى ولا ما مشتهى ما في حاجه بتمنع الى القطعه ده انت بتتنزف بشي حق الناس وتشعبط في الحيط يقطعوا لك يدك دي عشان ما تشعبط اللي يرفعك زول ثاني لا تتلب كيف تمسك بكيف بشنو يقطعوا لك يدك الامنين من هنا ده يتعلق كيف تهدي والله الشريعة دي متينة متينة والله في الصميم كويس يجل الزنا الزنا فيه اشتهاء شديد لا لابد يكون في ألم كويس فبالتالي يقول ابن القيم في الجواب الكافي ما هو محرم ولا يشتهى يمنع فقط ولا, ولا يرتب عليه الشارع عقوبة صح النص يا اخواننا اه يا اخواننا في ذو النصيحه بياكل له فطيره ميته قلنا كويس اصلا النفوس مالها بتنفر منها وهي اصلا مستقذره طبعا وشرعا الطبع يستقذرها والشرع يستقذرها يا سلام كلام جميل يا اخي ابن القيم ده رجل فاهم كويس وكذا جميع السلف طيب فاقول يقول ان النفس ما إلى إلى الملذوذات المحسوسة والمعنوية منها أي ملذوذ معنوي النفس يتميل له كونه يشكروه كيف اه يشكروه كان ده كيف النفس يتميل له صح ويذموه كيف النفس تأبه طيب قال كان النظر إلى هذه الملذوذات والوقوف معها علة في الطريق والقصد معه علة في طريق السير وإلا قاطعة تقطع عليك مقصودك الذي تحبه وتتعلق به سبحانه وتعالى فمتى قوي القلب بالمقصود الأعلى بحيث يشغله ذكر, ذكر الله عن ذكر غيره وحب الله عن حب غيره وخوف الله عن خوف غيره ورجاء الله عن رجاء غيره قال كان أنسه بالله خاصة وانفصل عن ذكر غيره سبحانه وتعالى إذ فيه اتساع لغير الله تعالى لا يبالي حتى بالملائكه وبجميع الخلق فيات تباب قال إذا قلنا لا يبالي بهم إطلاقا هذا كفر كيف لا نبالي بالملائكة وقد أمرنا أن نؤمن بهم وأن نحبهم أن كان عدوا لله وملائكته فإن الله عدو للكافرين كويس فبالتالي الملائكة حب وكيف لا نبالي بالرسل وهم الهدات والقدوات قال لا نبالي بهم ضرا ونفعا وعطاء ومنعا ذلك كله لله يا سلام يا سلام ذلك كله لمن الضر والنفع والعطاء وشنو والمنع رسولنا عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت كلام عجيب طيب خلاصه ذلك أقرأ لك الكلام الثاني انفصال هو شرط الاتصال لا يحصل لعبد اتصال بالله ما لم ينفصل عن غير الله والانفصال أولى والاتصال ثانية لا إله انفصال عن جميع مألوه معبود في الدنيا إلا الله اتصال واثبات وتمجيد وعبودية لله فإنهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلا رب العالمين السلام هذا الانفصال والاتصال عن الكونين الكونين جميع العوالم الغيب والشهادة الملائكة والأنبياء وكذا وقد اعترض ابن القيم لكنه قال ما يصده الهروي هو الانفصال عن الكونين من حيث اعتقاد الضر والنفع والملك والتدبير والتصريف والعطاء والمنع والعز والذل ذلك لله وحده اذا قال ابن القيم هو انفصال حال لانفصال وجود انفصال شنو حال لانفصال وجود ما معنى انفصال الحال انفصال الحال شهيد بقلبه ذلك لكنه في الحقيقة والوجود مع الناس يطلع وينزل يدين ويدين ويتعامل مع الناس ويعاملوا يساعدوا ويساعدوا مع الناس في الوجود مش مع الناس زول ينفصل يشيل بكجة فوق ظهر ويمشي وين يمشي يقول ما داير الناس وكيف ستمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى وحسن الخلق ب... كيف ستمارس ذلك من العبوديات الراقية كيف ستعود المريض وتشيع الجنائز وتحرم من الأجر العظيم والثواب الجزيل هذا ليس معنا إنما هو انفصال حال بحاله وقلبه انفصل عن كل هذه الأمور الوجه الثاني من وجوه الانفصال قال انفصال انفصال عن رؤية الانفصال الذي ذكرناه وهو أن لا عندك في شهود التحقيق شيء يوصل بالانفصال منهما إلى شيء ده كلام عجيب شوية هذا الكلام معناه أسمعه إذا حصل للعبد انفصال عن الكونين بهذا الانفصال سيحصل له شنو اتصال فإذا سكن واطمأن بسره لهذا الاتصال كان اتصاله معلولا يعني سكون قلبه وطمأنينته لهذا الاتصال الذي جاء بعد شنو, بعد شنو؟ الانفصال نوع علم اتصال معلول ليه شو الكلام الجميل ده كيف؟ قال لان العبد اذا انفصل عن الكونين او الكونيين سيحصل له اتصال بجناب العزه فيشهد اتصالا بعد انفصال يعني يرى نفسه وشنو بالله شنو متصل رؤيته هذه ليست صحيحة في التحقيق أو لما نجل نحقق ما حدا يلقى صحيح عليه قال لأنه أصلا انفصل توهما ولم ينفصل حقيقة إنما الذي فصله حقيقة هو الله سبحانه وتعالى الذي فصله حقيقة هو شنو هو الله سبحانه وتعالى شوف الكلام الأخير قال ابن القيم كلام جميل لكن كلام مختصر قال هو الذي فصلك وهو الذي وصلك صح أكان صح أو ما صح على الحقيقة بمعنى فصلت عن الخلق فلولا أنه أعانك لما انفصلت عن أحد ولا تعلقت وتشبثت بكل شيء فكونه أعطاك إرادة وأعانك على أن تنفصل عن الكونين فهذا محض منة منه سبحانه عندك اعتراض عندك اعتراض وممكن يفصلك وما يقبلك يفصلك من الناس وما يقبلك يخليك لا لام في الناس لا لام فيه فصلك عنهم ووصلك بمرضاته فأين رؤية العبد لذلك إذا رأى العبد ذلك صارت رؤيته هذه علة فلا واصل على الحقيقة ولا معينا إلا منه إلا الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين كلام جميل, جميل جميل جدا طيب الانفصال الثالث الوجه الثالث من وجوه الانفصال كويس قال انفصال عن الاتصال انفصال عن شنو عن الاتصال وهو انفصال عن شهود مزاحمه الاتصال عين السبق يا سلام كلام جميل والله هو انفصال عن شهود مزاحمه الاتصال عين السبق فان الانفصال والاتصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم في العله سيان صحيح كلام صحيح والله ما صحيح ها <تصفيق> كلامه صحيح كيف ازمه الكلام ده هذا انفصال نشوف يا اخوانا الاول, الاول القبله انفصال عن رؤيته اه الانفصال يعني هو انفصل عن الله لا يرى نفسه قد انفصل عن غير الله عن الكونين لا يرى نفسه انفصل عن الخلق بنفسه انما يرى ان الذي فصله واخذه ودرجه وصرف قلبه عن غير الله هو منه هو الله سبحانه وتعالى قال تعالى شوف الكلام الجميل ده واصطنعتك لنفسي دلمن واصطنعتك لنفسي شال من عوالم الناس والخلق وجعله له وحده واصطنعتك لنفسي فلم يكن لموسى بد الا ان يسير في طريق الله ما عنده مفر اصلا ربنا اصطلع لنفسه يا سلام كنت اقرا في ترجمه بعض الصحابه قال شنو يا ربي منو والله كانه سعد سعد بن ابو وقاص كانه سعد سعد او سعيد بن زيد ابن نفيل او ابو الاعور هو طبعا يا اخواننا سعيد النجيب حديث عشره في الجنه عشرة شنو في الجنه الحديث ده حديث العشر بشارين بالجنه مشهور الحديث في الكتب الصحاح في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد في الجنة راوي الحديث هو سعيد وسكت قالوا هؤلاء التسعه يا سعيد نشدناك الله من العاشر قال نشتمون الله قالوا نعم قال سعيد في الجنة أنا يعني هو في الجنة رأيه شنو هو راوي حديث العشرة العشرة هو راوي حديث العشرة المجنوني في الجنه أحدهم هو سعيد ابن زيد ابن نفيل وهو أبو الأعور كنيته أبو الأعور وسعيد إسلامه قبل عمر وفي البخاري ولقد رأيتوني وقد وثقني عمر على إسلام يضربني ما ودعمه الدعمه لا شاء الله سمت ربطوا قاعدوا كل يوم دعمر عمر بن الخطاب ولما جاءت ستة الذين ماتوا وسلم وهو عنهم راض ذكرهم والسعيد كان حيا لما انذكر ان مات رسول الله وهو عنهم راضي ودعمه ده معهم فعملوا كم عملوا ستة وطلع منه اه؟ طلع سعيد فالشاهد هنا قال لك كان في الغرغره او في السكره فاخذته اغماء اخذته شنو إغماء قال فرأيت جماعه جاءوا واخذوا بي فلقيهم آخر قال أين تذهبون به هذا من الذين سبقت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم في الله كتبه سعيد ثاني في شنو دا الكلام انت لمن ربنا يفصلك عمن عن, عن الخلق فلم يفصلك عن الخلق إلا لنفسه هو الذي فصلك. بالدرجة الثانية الثالثة انفصال عن الاتصال انفصال عن رؤيه الاتصال تنفصل عن رؤيه الانفصال وتنفصل عن رؤيه الاتصال الكلام معنا اجل اخوانا الكلام ده واضح واضح على إذا اذا ما واضح ما واضح ما واضح طيب في رؤيتين ترى انك انفصلت عن الخلق لا ترى ذلك فإنك لم تنفصل عن الخلق إلا بمحض من الله متفق ولا متفق معي ها انفصالك عن الخلق شيء كبير ما يزو يدل عليه الله يقدرنا. والله نحن غرقانين غرقانين مع الكورة وغرقانين مع الغنى وغرقانين مع الأولاد وغرقانين مع النسوان وغرقانين في شبرموية غرقانين جد نحن إذا انفصلت ما منك من منه؟ من الله هو الذي فصلك تشهد أنه الذي فصلك هذا انفصال عن رؤية شنو؟ الانفصال طيب اتصلت لا ترى انك اتصلت بمحض ارادتك هو الذي اوصلك انفصال الرؤية الاتصال يعني في انفصالين الاول انفصال عن الرؤيه الانفصال والثاني انفصال عن الرؤيه شنو الاتصال كذا واضح الموضوع واضحه ولا اقوله ثاني نقوله بالدارجي بالدارجي بالدارجي, بالدارجي كذا اذا انت ربنا قدرك ما تعيل للخلق ولا تبالي بهم ما تبالي بهم لا في النفع ولا في الضر المرحلة دي لو قلت مني انقطعت ما منك دي من منه من ربنا وبعد ما تنقطع من الناس كونه ترتبط بالله وكيتعلق به لو قلت مني انقطعت ما منك برضو من ربنا فربنا عمل لك حايتين من الناس وجربك منه الاثنين منه اي واحدة فيهم اذا قلت مني انت انقطعت تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية الاتصال واضح ومفهوم؟ ولا واضح وما مفهوم؟ ها؟ قلت له أشنو؟ قلنا خير ده؟ طيب انت إذا خليت الناس كونه تعتقد انه أي شيء بيدي الله ويتمارس للمسألة دي وما يكون عندك تعلق بيزول من المخلوقات ده ما منك لو انت قلت حصلت لك حصلت المرحلة دي وقلت ده مني أنا أنا بقدرتي وبإراتي وبقوتي ما بل تفيت نيزول انت هنا منفصلت عن رؤية الانفصال تكون لسه ضائع هذه عله رؤية العمل عله نسبة العمل الى النفس علا حتلقوها امكن في القواعد هنا في المجلد الاول قال شنو لا عبودية مع دعوة اي زول عنده دعوة بقول انا وانا وانا ده ما عنده عبودية لله لا, عبو لا دعوة مع شنو اي ادعاء ما معه وقام ربنا بعد ما قلعت من الناس جربك منه, منه لو قلت انا قلعت نفسي من الناس واتجربت من ربنا براي انت هنا ضعت وربنا بيكرت لنفسه فمعناها تنفصل عن رؤية الانفصال وتنفصل عن رؤية شنو الاتصال كلام جميل والله عشان كده من قلت لكم في الاول قلت لكم كلامه شنو؟ صحيح قال شنو وهو انفصال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبقي كلام جميل الكلام ده معناه شنو جال كالاتي. قال كالاتي قلت قل بيخليك تنفصل عن رؤية الاتصال شنو يا اخواننا الانفصال عن الاتصال عرفته عرفتنا ما عرفتوا الانفصال عن رؤية شنو اذا بجد قريب من ربنا منه هو ما تشوف الكلام ده منك انت شنو؟ قال عن شهود مزاحمة الاتصال عين السبق لما تنظر للأزل وتعرف ان كل شيء بيد الله وتنظر الى سبق الله عز وجل وعلمه لكل شيء تعلم انه ليس منك ولكنه منه التوفيق منه وليس شنو وليس منك متى إذا نظرت إلى عين شنو وما عين السبق عين السبق أوليته وأحديته سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء يا سلام كلام جميل يا أخي كلام جميل جدا طيب قال شنو قال فإن الانفصال والاتصال على عظم تفاوتهما في الاسم والرسم فرق كبير بين الاتصال والانفصال أول حاجة يسموه ما واحد صح؟ ده انفصال وده شنو؟ ومتفاوتين في الرسم في المعاني والحقائق هل البعد من الناس زي القرب من الله؟ الأجلة ياتو القرب من الله البعد من الناس وسيلة لشنو؟ للغاية القرب من الله هو الغاية وإنما أنت تبتعد من الخلق والابتعاد من الخلق يقول النظافته شنو؟ الابتعاد من الخلق بمبالاتي بان لا تبالي بنفعهم وضرهم ومنعهم وعطائهم فان ذلك لمن لله عز وجل طيب الانفصال والاتصال ما واحد صح في الرسم لكن قال شنو في العله سيان أيوة في العله سيان سيان يعني شنو رؤيه الانفصال عله صح رؤيه شنو الانفصال الانفصال عن شنو عن الخلق علا ولا ما علا انت شفت ان كنت انفصلت بيه نفسك عل ولا ما عل ورؤية الاتصال والقرب من الله شنو عل بالرغم من انهما يتفاوتان في الاسم والرسم لكنهما في العلة سيان لان كلاهما يعتبر عل رؤية الاتصال عل ورؤية الانفصال عل اخوانا كانوا كده واضح الوما واضح واضح طيب هذا اخر كلام في منزلتي الانفصال من منازل إياك نعبد وإياك نستعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته